فأمم سنمتعهم ثم يمشهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا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 يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجره إلا على الذي فطرني أ فلا تعقلون ويا قوم استو ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماة عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولى مجرمين أَعْلَوْا يَاهُوَدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيْنَتٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ أَلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ وَمَا نَحْنُ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ